موقع راجوشو www.rajoshow.com تلخيص رواية الفقراء لدوستايفسكي إعداد وإشراف رجاء حمدان الثامن من إبريل عزيزتي التي لا تقدر بثمن فارفارة أليكسيفينا كنت اليوم الماضي منشرح النفس بشكل كبير فاضت معه دواخلي بالفرحة العارمة لقد قبلتي ان تسمعي إلي أيتها العنيدة على الأقل ولو لمرة واحدة في حياتك وأن تفعلي ما طلبته منك لقد علمت ما ظللت أرغب فيه وما بات قلبي يريده لاحظت بأن جزءا من ستارة شباكك قد أزيح وشد إلى أصيص البلسمينة بالضبط مثل ما سبق أن قلت لك بذلك لكن بالمناسبة كيف رأيت فكرتي بشأن ستارة شباكك يا فاركينا؟ أليست في الحقيقة فكرة جميلة جدا؟ فحين انكب على الشغل أو أنام او استيقظ كذلك أترك في الحين بأنك تفكرين فيها كذلك تذكرني وتتمتعين بعافية جيدة وبمزاج رائق وإذا ما أسدلت الستارة فإن ذلك معناه إلى اللقاء يا مكار أليكسي فيتشي. فقد جاء وقت النوم وحين تيزيحيها مرة ثانية فإن ذلك يكون مقصده أن أعم صباحا يا مكار أليكسي فيتشي هل نمت جيدا أو كيف صحية صحتك اليوم يا مكار أليكسي فيتشي أما أنا ولله الحمد وبصحة رائعة وأنعم بالسعادة ها أنت تارين يا روح الغالية كيف وصلت إلى هذه الفكرة العبقرية لنتواصل فيما بيننا بفضلها لم نعد نريد الكتابة للتواصل أليس هذا بعبقري؟ اعترفي بأني ذكي في مثل هذه الأمور أليس كذلك يا فرفارة أليكسي ينبغي لي أن أقول لك يا أميمتي فارفارة أليكسيفينا بأنني نمت ضد ما توقعته وهو ما جعلني أشعر بفرحة عاربة إذ لا ينام المرء بشكل ممتاز في الشقة الجديدة التي يسكن فيها ليلته الأولى والحال أني استفقت هذا اليوم وأنا كل مرح وحيوية مثل الصقر ولكن كان هذا ممتعا يا أميمتي وقد ذهبت بي شدة المرح والحيوية صباح هذا اليوم إلى حد الحلم بشكل هادئ رأيت في ذلك الحلم يا فاريينكا بأن علينا نحن جميع البشر الذي يعيش في كنف الاضطراب والهم أن نغبط طيور السماء البرية وغير الآبها لنا وقد جرت جميع أنواع حلمي على هذا المنوان بالذات قولي لي يا فارفارا الإكزبينة إلى أين ذهبت هذا اليوم؟ لم أنطلق أنا بعد إلى الشغل آه يا فاركينا فاركينا لا تتركيني إلى الهم الانتحابي فإن الدم لا ينفع اعرفه معرفة الخبير هادئة جدا حياتك هذا اليوم وصحتك قد اصبحت احسن بعض الشيء لكن بالمناسبة كيف حال في دورة اه يا لها من امرأة قوية لقد حافظت عليك وحضنتك قريبتك تلك في اللحظة التي تخلى عنه اهلك فيه من شدة فقرهم وبؤسهم انني انحني لتلك المرأة بتقدير فقط كانت ولا زالت خير مساعد لك انتظر منك أن تكتبي إلي يا فاركينا لتقولي لي عن الكيفية التي تعيشان عليها الآن سويا وهل أنتما هنيئتان بشأن كل شيء إن في دورة لإمرأة قوية بعض الشيء لكن يجب عليك أن تعبئي بهذا يا فاركينا ينبغي عليك أن تسامحيها لأنها طيبة للغاية لقد سبق لي أن قلت لك عن صاحبتنا تيريز المرأة التي تقوم على معاونتنا هنا فهي إنسانة طيبة وموثوق بها لقد كنت من شغل الفكر كثيرا بشأن الرسائل التي اكتبها وشد ما فكرت بالكيفية التي من شأنها أن تصل بها إليك فإذا برب يرسل إلي تيريز حتى تكثمل فرحتنا إنها إمرأة طيبة وعذبة المعاشرة إلا أن صاحبة المنزل ليس لها حقا قلب رحيم بها فهي تأمرها بالعمل المتواصل وتعاملها مثل ما تعامل الجارية السوداء كنت كما تعلمين في الماضي أعيش في وسط يغطي عليه الهدوء والسكون أما هنا فعل العكس ثمت صراخ وضوضاء وحيا لا تنتهي لكنني لم أصف لك بعض طبيعة المنزل هنا تلك هي الحجر التي تتكرر إذن ويصل عدد السكان في الحجرة الواحدة إلى شخصين او ثلاثة أشخاص أما فيما يتعلق بالترتيب والنظام فلا ينبغي أن تسألي عن شيء من ذلك لأن المنزل بمثابة سفينة نوح ومع ذلك يجب أن أعترف بأن السكان الماكثين هنا يبدون طيبين ومتعلمين بطريقة لا يستهان بها من التكوين العلمي اسمعي انتظر رسالة التالية يا أميمتي التي سأسليك فيها بأن أصفهم لك وصفا ساخرا أما صاحبة المنزل فهي امرأة مسنة وقدرة جدا تقضي اليوم كله في جتمتي ريز ليلة نهار اما أنا فأقيم في المطبخ أو أني أسكن جانب المطبخ في حجرة صغيرة وهي بمثابة ركن صغير متواضع او هي مطبخ كبير جدا يدفذ إليه دوءر النهار من ثلاث شبابك ومقطوع على مستوى العرض الفاصل مما يعطي الفكرة بأن هناك حجرة أخرى جديدة إنه كان متسع ومريح ومزود بشباك ويتلاء أم حاجياتي بشكل كبير كذلك هو مأواي إذن ومن ثم لا يجب عليك يومي متى حين تسمعين بأن يقيم في المطبخ أن يذهب فكرك إلى تأويل هذا الكلام تأويل غريب لماذا أسكن فيما يسمى مطبخا؟ صحيح أني أسكن هذه الحجرة الآن بمعنى أقط وراء ذلك الفاصل تحديدا انما ليس في ذلك أي معنى لدي أركن خاص أقيم فيه وأنزوي إليه بعيدا عن الآخرين وأمارس فيه حياة الخاصة والهادئة ثم دون شك أماكن أجمل بكثير من مسكني وذاقي ما أكثر منه إنما الأساس في كل ذلك هو راحة البال قبل كل شيء ذلك أني واخترت هذا المكان إلا لأنه مريح إن شباكك الصغير ليقع في مقابل شباكي مباشرة ولا تفصل بيننا إلا ساحة وهي ساحة قليلة للمسافة وأنا أراك تمشين تمشيني بها وهو الأمر الذي يجعل الحياة حينها رائعة بالنسبة إلى حزين مثلي أدعي الغبطة والفرحة إلى جانب أن هذا المسكن يعاوني من حيث التحكم في المال في الحد من النفقات لقد اشتريت أصيص إبرة الراعي وأصيص بلسمنية بثمن زهيد ولكن لعلك تحبين أيضا زهرات الحزام هناك زهرات منها في المكان الذي اشتريت منه ذلك لهذا قالوا لي في رسالتك عن رغبت في ذلك اكتب لي عن كل شيء بكل ما تقدرين من التفاصيل بالمناسبة لا تقلقي بالك من جهتي ولا من ناحية الحجرة التي أسكن بها إن راحة البال وحدها هي من جاءت بيلي هنا أنا أدخل يا أممتي بعد النقود جانبا فلا تعديني فقيرا إذ أن لي تباعا جديرا بإنسان صلب الشكمية ورابط الجاش إلى اللقاء يا ملاكز الصغير لقد كتبت ما يقارب برقتين وأنا الأوان لأمضي إلى شغلي أقبل أنا ملكي الرقيقة يا أميمتي وأظل خادمك المتواضع وصديقك الأمين ماكار ديفوشكين لدي رجاء أقوله لك ردي علي يا ملاك الصغير بأكبر رد ممكن إني أرسل إليك رفقة الرسالة يا فاركينة بكمية من الحلوى وألتمس منكي إن تقبليه مني ولتتهميه وأن أشدك الله ألا تقلقي من جهتي وألا تحزني أما الآن فإلى اللقاء يا أميمتي الثامن من ابريل عزيز السيد ماركار أليكسيفيتش هل تعرف أننا سننتهي بالتأكيد إلى أن نتشاجر؟ أقسم لك يا عزيز الطيب ماركار أليكسيفيتش بأنه قد عز علي الموافقة على الهدايا منك أنا على علمتان بما تكلفه تلك الهدايا وبما تكلفه على نفسك من تضحيات أخرى حتى تهديني إياها فكم مرة قلت لك أني لا أريد شيء وأني لا أحتاج أبدا إلى شيء وبأني لست أستطيع إلى حد الآن حتى على رد الجميل الذي أغرقتني فيه مثل ما يخبر المطر الأرض فلماذا ترسل إلي بتلك الأصص ثم لنفترض أني وفقت على أخذ الأصص البلسمينة إنما لماذا تتكلف عند ابتياعي كعصر راعي لا شك أن هذه وردة كلفتك كثيرا ومع ذلك فما أحلاها حمراء وموشاب صلبان صغيرة من أين أخذت هذه الزهرة الجميلة يا عزيزي؟ لقد وضعتها وسط الشباك في مكان تظهر فيه أكثر جلية للناس لماذا الحلوى كذلك؟ حقا لقد حزرت للتو وأنا أتلو مكتوبك بأنك لست مرتاحا قلت في ذاتي لا ينقص من هذه البرقية سوى بعض الأبيات الشارية أما المشاعر الرقيقة والجياشة والأحلام الكبيرة موجودة فيها بكثرة أما فيما يتعلق بالستارة فإني ما فكرت حقا في إزالتها هي بلا شك علقت هناك لوحدها حين غيرت موضوع الأسس وإني لا لك بهذا الآن من باب الصراحة آه يا ماكار أليكزيفيتش مهما أردت القول ومهما جرحت أمامي قائمة مصادرك المالية فإنك لن تفلح أبدا في الكذب علي من البديهي جدا أنك تحرم ذاتك من بعض الأساسيات من أجلي أنا وأي فكرة غبية تلك التي راودتك مثلا حين اتخذت لك مثل ذلك الكهف الذي وصفته مسكن إنك لا تجعل نفسك عرضة للإزعاج والضيق في كل لحظة وحين ثم تقول أنك تحب الوحدة بينما أنت في خان يعج الناس والحال أنه كان بوسعك أن تقيم في مكان أفضل من هذا بكثير حسب الراتب الذي تتقاضاه قالت في دورا أنك كنت في الماضي تعيش احسن مما تعيش عليه هذه الأيام فهل من الممكن ان قضيت حياتك على هذه الكيفية؟ في الحرمان والعزلة ودون فرح أو حديث ودي من صديق وأنت تسكن في رقم ضيق بين الغرباء آه ما أشهد حزني لحالك يا صديق الطيب على الأقل أقم الاعتبار لحالك يا مكار أليكزيفيتش تقول أن حماسك للشغل أصبحت دون شك معروفة من قبل لدى مدرائك بما فيه الكباب كفاية اتوسل اليك مرة اخرى لا تهدر كل ذلك المال الكثير من اجلي انا اعرف بانك تحبني لكنك لك ذلك لاستثريا كنت اليوم انا ايضا في غاية من السعادة حين استيقظت من النوم لقد احسست بسعادة وفرح غامرين جدا كانت في دورة قد بدأت تعمل منذ وقت لا يستهان به كنت سعيدة بذلك ولم اخرج لابتياع الحرير ثم شرعت في العمل بعد ذلك فورا خلال الصباح كله أحسفت براحة كبيرة وكنت سعيدة للغاية لكن الخواطر السوداء رجعت الآن لتستبدبي وعاد الحزن وانشغال البال يشويشان على مجاميع قلبي آه يا ربي ماذا سأصبح وماذا سيكون مصيري من القسوة بالنسبة إلي أن أحيا ضمن دائرة الحيرة التي تشبه هذا وأن لا يكون لي أي مصير إن ذكر ذلك الماضي المجع كفيلة وحدها بتمزيق فؤاتي لن أجد الدمع الكافي لأبكي على نهاية حياتي بسبب الإساءة التي أقترفها بحق هؤلاء الأشرار المساء يجيء ولدي شغل مستعجل ويحسن بي أن أسرع في عمله الرسائل شيء جميل من دون شك لأنها تجعل الحياة أقل شأنا وإجراءا ولكن أن تزورنا أبدا لماذا لا تأدي إلينا أبدا يا مكار نحن جيران وقد يصدف أنك تجد في بعض الأحيان وقت من أوقات الفراغ فأرجوك أن تأتي لقد شاهدت صاحبتك تيريز ومساء بدت لي وكأنها مريضة جدا فأشفقت لحالها ومدتت لها عشين كوبيكا أه أجل لا تنسى أن تفصل, تفصل الحديث ما أمكن ذلك بخصوص طبيعة عيشك ولا تنسى أن تكتبه لي أفهمت سأرفع اليوم متعمدة زاوية من ستارة الشباك ولا تتأخر عن الرقو مو موعد الرقود إذا رأيت البارحة بأن نور غرفتك بات مشعلا إلى غاية منتصف الليل إذن إلى اللقاء أنا قلقة وضجيرة وحزينة ثمت على ما يبدو أيام يكون فيها الإنسان كذلك الودع المخلصة دوبروس دوبرسليوفا الثامن من إبريل الآن سفار فارة أليكزيفينة وحسرته يا أميمتي وحسرته ماذا كمنك يا صاحبة العزيزة إلا أمر صادق لقد كان نهاري متعبا بالطبع أضف إلى قدر البائس أجل لقد سخرتي مني وضحكتي علي فما حاجتي في هذا العمر الذي بلغته بعد أنه لم يعد لي غير بعضا من الشعر في فروة الرأس إلى الاندفاع صوب أمور الهوى والخوض في المعواطف المتلبسة يجب علي أن أقر بهذا يا أميمتي المرء كائن غريب في بعض الأوقات غريب مدهش على نحو كبير انا لست غاضبا يا أميمتي لكن ما يحرجني هو ذلك الوقت من التفكير في كل ما أكتبه لك وإني لا أشعر بالخجر الشديد لكون استعملت في رسالاتي تلك العبارات والألفاظ التخيلية الغبية جدا لقد كنت شديد الاعتداء والفخر وشديد المرح والنشاط لقد أسعدني قدوم فصل الربيع فخرجت لا سوى معطف خفيف أنت كذلك أخطأت التقدير يا صاحبة العزيزة بشأن طبيعة مشاعري لقد قمت بتفسيرها على نحو غريب لانخداعك باتقادها إذ تدفق العواطف قد اتخذ لدي في الواقع منعطف مختلفا كل الاختلاف إن المشاعر الأبوية هي التي كانت وراء حديثي ولا شيء غير العاطفة الأبوية البريئة والصداقة أيها اليتيمة المأسوف لشبابها وإني لأقر لك بهذا هنا من أعماق الروح وصميم القلب مثل ما قد يفعل ما يمت لك بعلاقات أعلم جيدا بأن ما ثمت إلا قرابة دموية بعيدة فيما بيننا تشبه نقيع القلية ما بعد السادسة من الشاي القديم مثل ما يقول المثل عندنا فإذا لم تكن تصلني بكي قرابة دموية فإن هذا ليس معناه الآن أني لست أقرب أقربائك وإنما الموضوع عكس هذا وأنا من تقع عليه بشكل عادي مسؤولية حمايتك لأنك لن تجد الحماية والمعاونة في المكان الذي كنت تتخيلين فيه وجود ذلك وإنما وجدت مجرد الخيانة والسب والقذف أما عن نظم الشعر فيجب أن أخبرك يا أميمتي بأن ما من غير لائق بمرء في مثل سني أن يتعاطى في تلك المواضيع إن الشعر لهذر ولغو يا عزيزتي ماذا تقصدين يا فارفارة أليكزبينة بكلامك عن أجواء الراحة والعيش الرغد والهدوء في شقة في الرسالة التي أرسلتها إلي أنا لست صعبا يوميمتي ولا متعصبا في الاشتراك ولم يسبق لي أن أعيش أحسن مما أعيش عليه اليوم أبدا فلماذا أصبح وأنا في هذا العمر كثير القرف والتقزز وشديد التطلع وإن طعامي مكفول ولباسي متوفر فما حاجتي بعد ذلك إلى البحث عن إشباع عواطف أخرى أنا لست سليل كونت والدي لم يكن ينتمي إلى طبقة الأثرياء كما أنه لم يكن يكسب رغم الأعباء الكبيرة التي ظل يرزح تحتها مثل ما أجني أنا الآن إذنني لست بالطفل المخنط ومع ذلك وحتى أقول الصدق فإن جميع ما كان في بيت القديم كان أفضل ولا وجه للمقارنة بين بيت الحالي والقديم فقد ضللت أشعر في محل القديم بالهدوء أما بيت الحالي فهو من دون شك احسن كذلك وهو أكثر سعادة في نواحي كثيرة إننا معشر الشيوخ لا لحب سوى بالأشياء القديمة وكأن ذلك جاء من عاطفة طبيعية ولكن كل ذكريات الماضي تبعت في ذات الحنين وتجعلني اليوم بائسا ألا ما أغرب هذا لقد عشنا في هدوء سكينة هناك أنا وصاحبة البيت العجوز التي ماتت اليوم يا فاركينا لقد كانت امرأة شجاعة ولم تكن تستأجر بيتها بثمن باهظ كانت كل الوقت تخيط بابرتيها الطويلتين بعض الأثواب وكان هذا هو عملها الوحيد وكنا نصديق بشكل مشترك أنا وهي وننفق معا على ذلك فنعمل المشتركين نحو المندضة نفسها وكانت حفيدتها ماشا تعيش معها أيضا ولا بد أنها صارت الآن فتاة في عمر الثالثة عشر. لقد كانت صبية شقية في غاية الانشراح دوما دائما ما تضحكنا بإفعالها ونحن الثلاث وغالبا ما كنا نجلس في أمسيات الشتاء الطويلة حول المندضة الدائرية ونحتس الشايف في الأكواب الصغيرة وبعدها ننهمك في أشغالنا وحتى لا تصاب ما شعب الملل كانت العجوز تبدأ بالحكايات ويا لها من قصص لم تكن تشد الطفلة الصغيرة وحسب وإنما باستطاعة رجل عاقل وذاكي كذلك أن يعلق في دهاليز قصصها وأن يسغي إليها باهتمام كبير وكنت أشغل قليوني وأسترق السامع إلى تلك الحكايات إلى الحد الذي ينسيني شغلي أما الطفلة الصغيرة فتصير شاردة ساهمة وكلما أخذت القصة بعدا مخيفا بعد الشيء إلا وزادت التساق بالمرأة الكبيرة كانت رؤيتها على ذلك الناحو متعة بالنسبة إلينا ولم نكن ننتبه إلى أن الشمعة تكاد تنتهي ولا إلى الريح التي تهب بصوت عالي في الخارج كنا نعيش حياة جميلة سعيدة يافار كانة وقد قضينا على ذلك النحو تقريبا عشرين سنة وأنا اليوم بائس كثيرا ماذا كتبت تقولين لي يا فاركينا إذن يا عزيزتي كيف آتيك كزائرا وماذا سيقول عن الناس يتعين علي عبور الفناء قليلا فيثير ذلك انتباه الجيران ويأخذ هؤلاء في طرح الأسئلة ويتكلمون عنه وسيساء تأويل ذلك لا يا ملاك الصغير من الأفضل لي أن أراك في اليوم الآتي على هامج صلاة العشاء وذلك أقرب إلى الحكمة والتعقل بالنسبة إلينا كلنا أنا يا كان رجل كبير في السن لم أحظى بالمعرفة ولا بالتحصيل ولم تتحليف في الصغر فرصة التعلم ولا شيء الآن سيستقر في رأسي من أسباب المعرفة إذا ما حاولت أن أدرس إني لا أقر لكوني غير ماهر في التعبير والتوصيف يا أميمتي لقد رأيتك اليوم بينما كنت تسدلين الستارة الوداع إلى اللقاء وليحفظك الله الوداع يا فرفارة أليكزيفانا صديقك المرتفع عن كل غاية غير طاهرة ماكار ديفوشكان التاسع من إبريل الصديق الذي لا يفتأ يحسن إلي ويكرمني تأكد بأني لن أسمح لنفسي أبدا أن أمزح بخصوص عمرك وطبعك إنما رد كل هذا إلى تفاهتي خاصة وأنني أصاب بالملل الفضيع والحال أن المرء كلما أصابه الملل إلا ويكون قادرا على التكاب سخافات كثيرة إلا أنني قدرت بأن كنت قدرت بأنك كنت تريد انت كذلك بالذات في أن تسخر فيه من لكتوبك لقد صرت حزينة جدا أما أدركت مدى الحزن الذي تسببت لك فيه لا يا صديق دقيق ويا أسبغ نعمة علي أنت تغلط إذا ما ظننت بأني عديمة العواظف وقليلة الوفاء وأنا أعرف وأقدر بالدفاع عن الأجة من الأشرار الذين ظلوا يطهدونني ويكرهونني سأظل أصلي لك طيلة الحياة وإذا ما وصلت دعواتي إلى الله واستجاب لها فستكون فريحا هانئا أنا اليوم متعبة للغاية وأشعر بين الفينة والفينا بحمى وبردية في دورة قلقة جدا علي أنت مخطئ لعدم تجرؤك على المجيء إلينا ما دخل الآخرين في هذا الموضوع نحن نعرف بعضنا وهل هذا كاف لوحده؟ إلى اللقاء يا ماكار لم أعد أعرف ما أكتبه لك زد على ذلك أنه من غير الممكن علي الاستمرار في الكتابة ما دمت متعبة جدا أرجوك مرة أخرى لا تغضب مني وأن تثق في التقدير والولاء الثابتين الذين أتشرف بالبقاء في خدمتهما بوفاء أنا المخلصة فارفارا الثاني من إبريل الآن سفارفارا أليكزيفينا آه ما الذي حدث لك يا أميمتي أنت تسببين لي باستمرار الخوف والهلع في كل رسالة من رسائلي أقول لك أن تعتني بنفسك وارتداء ملابسك الثقيلة خلال الأجواء غير الرائقة وأن لا تهم أي احتياط فإذا بك لا تسمعين إلى كلامي يا ملاك الصغير آه إنك يا لا تبدين رغبة في معرفة نوع المعيشة التي أحياها بالتفصيل وسأبدأ من الأول يا أميمتي وسيكون ثمة الكثير من التفصيل أولا إنما دخل منزلنا نظيف وسلالم لا بأس بها خاصة ذلك الدرج الذي وضع للزينة فهو نظيف وعريض ومضاء مصنوع بكامله من الحديد المسبوك ومن خشب الأكيجو بينما الدرج الموضوع للخدمة فالأفضل ألا يتكلم عنه المرء إنه لو لو الشكل وتستبد بها القدارة والرتوبة ودرجاته مهشمة وجدرانه مملوءة بالديهان وعلى كل منبسط يفصل بين السلم اللاحق والسابق ستجدين بعد الصناديق والخزانات المهشمة والكراسي والخرق التي تسد فجوات الأبواب من الأسفل والشبابيك التي تكسر زجاجها وجميع أنواع الزبالة والقذارة وروائح كريها جدا إن ذلك باختصار قذر للغاية ان الهواء في البيت بكل بساطة هو هواء مقيد المطبخ عندنا كبير ومضاء وواسع وفي الصباح حين يقل السمك أو يطهى اللحم يستبد بالحجرة نسبيا دخان الفهم فيتم بعدها دفع الماء على كل مكان بينما تكون الحجرة بالمقابل في الليل وهناك في المطبخ غسيل قديم موجود على الحبال وبما أن جحري غير بعيد أو أنه بالأحرى إلى جانب المطبخ فإن رائحة الغسيل تزعجني قليلا لكن ليس في شيء ذي أهمية إذ مع مضي الوقت سرعان ما يتعود الإنسان عليه منذ الساعات المبكرة من الصباح يبدأ عندنا الهرج والمرج ويستيقظ الجميع فيبدأ الكل في الذهاب والإياب ويتسبب ذلك في ضجة كبيرة إنها اللحظة التي يخرج فيها كل واحد من الناس من سرير نومه ليذهب حيث يريد له أن يذهب هذا إلى الشغل وذاك إلى الخارج وإلى آخره ويحتسل جميع الشاي في اللحظة ذاتها ولأن ربة البيت لا تملك غير عدد قليل من الأواني التي لا تكفي للكل فإن ذلك يستعمل بالترتيب لسد حاجة جميع السكان وإذا ما حاول أحد من هؤلاء التقدم من سبقه دون أن يكون الدور قد جاء عليه يتلقى درسا فورا هنا تعرفت على الكل بدءا بضابط البحرية إنه شخص صريح جدا حدثني عن كل شيء وقد وعدني بإعطاء حمايته في جميع الأحوال ودعاني لشرب الشاي في حجرته كان من عادة السكان المنزل أن يجتمعوا فيها للعب الورق هناك جلب لي الشاي وأراد الكل أن ألعب معهم القمار اتراهم يسخرون مني أم ماذا لا أعلم أي شيء فقد باتوا يلعبون المساء كله وكانت اللعبة في أعلى حميتها حين دخلت عليهم وبما أنني لم أشاركهم اللعبة فأنهم أعطوني إحساسا بأنني أجلس بينهم مثل فيلسوف يتعالى في برجه العظيم بعد ذلك لم يوجه لي أي أحد منهم ولو عبارة واحدة وهو ما أفرحني صراحة لن أذهب إليهم في المستقبل أبدا إنهم بكل بساطة مقامرين مجانين وليسوا شيئا آخر ثم أن الرجل الذي يؤدي خدمة أدبية يرتب هو الآخر بعد الجلسات المسائية في حجرته غير أن كل شيء في حجرة هذا يمر على أحسن وجه وتتم الاجتماعات بشكل فائق وبريء وفي أجواء جميلة جدا كما أن صاحبة البيت امرأة قذرة وهي إلى جانب ذلك أيضا ساحرة حقيقية وجميع الخدمات تأتي من طرف شخصين اثنين تيريز وفالدوني وهو مساعد ربة البيت وحتى أتكلم بشكل عام أقول أن المنزل هنا ليس أمر مسعدا بالنسبة لي ففي الليل لا يحدث عندنا بالكل أن يندمج السكان كلهم في النوم في اللحظة ذاتها أن الآن معتاد نسبيا على ذلك لكني لا أعرف كيف يستطيع ناس متزوجون أن يتكيفوا مع الضج الليلية التي تستبد بالازدواء أجواء عندنا هناك عائلة بكاملها من الفقراء تحت الحجرة بالدار إنما هي ليست من تلك الحجر الواقعة في الممر لأن أفراد تلك الأسرة يسكنون ضمن الجانب الثاني في زاوية تقع بركن بعيد إنهم أناس هادئون حجرتهم مجرد غرفة مشطورة إلى جزئين رب الأسرة مستخدم فقد منصبه وتمت إيقالته لأسباب غير معلوفة منذ سبع سنين يسمى غونشكوف إلى حد أن من يتطيع تتطلع إليه لا ينفك يتألم لمنظره وأنا لست عالى على أي أحد إن كثرة خبزي من عرق جبيني وهي ملك لي فما العمل إذن أنا لا أخفي على ذاتي بأن عملي كناسخ ليس شغلا رفيع الشأن المرموق ولكني مع ذلك فخور به أنا أعمل وأكد وما الذي يهم الناس في الحقيقة إن كنت أستنسخ وأستنسخ هذه جريمة يقولون إنه يستنسخ لكن ما الذي يسيء كثيرا لسمعة الإنسان في ذلك إذن لدي خط جميل ومقرؤ بكيفية كبيرة وصاحب المعالم موافق عليها وأنا أنسخ وثائقه كبيرة الأهمية صحيح أني لا أملك طريقة للتعامل وهو ما حال بيني وبين الترفع في سلم الخدمة لكن لو كان كل الناس كتابا فمن يفضل منهم ليصبح ناسخا أنا أحس الآن بأن حاجة ما إلي وبأني إذن ضروري وبأن كافة تلك التفاهات التي تروج علي لا أساس لها طيب ان الإنسان لا يحب بعد كل شيء أن يعدل مع نفسه بين الحين والآخر إلى اللقاء الآن يا عزيزتي ويا عزاء الجميل سأمر عليك في المنزل ولن أتغيب عنك وإلى أن يصير ذلك عليك إلا تدى ضايقي بكتاب هيا إلى الوضاع يا فارينكا صديقك الصادق في إخلاصه ماكار ديفوشكان الخامس والعشرين من يونيو. عزيزي الغالي ماكار أليكزيفيتش أعيد إليك رسالتك وهو كتاب خبيث وخال من أي معنى ترى أين وجدت مثل تل هذه التعفة الفريدة ثم هل من الممكن بحق أن تكون معجبا مثل هذه الكتب وعدتني بأن تعثر لي على شيئا ما لأقرأه في يوم ما ستأحمل ما علي من الإنفاق في سبيل اقتناء شيء ما للقراءة والآن أوعدك ليس لي في الحقيقة أي وقت لأضيعه في الكتابة السادس والعشرون من يونيو عزيزتي فاركانا ما جرى هو أني لم أقرأ ذلك من قبل في الحقيقة لقد القيت عليه مجرد نظرة خاطفة تبين لي من خلالها أنه يتضمن بعض السخافات والأمور المكتوبة لأجل الإضحاك وحسب وإفراح الناس بيد أن راتا قد وعدني بأن يعطيني شيئا ما يتميز بقيمة أدبية كبيرة إن راتا على علم كبير بالكتب الأدبية القيمة لأنه إنسان ذكي هو بالذات للكتابة اوه لكن يكتب إن لديه ريشة متأخرة دوما الكتابة كما أنه له سعة في الأسلوب كبيرة ليس منظره معه جلسة أدبية وحسن إن وإنما وليمة حقيقية إن لذلك سحراً على الأنفس وإنه لمثابة زهور زهور إيجابية ففي كل صفحة يتلوها تصادف كباقة منها ان راد زييف رجل لطيف المعشر وضريف أطيب فماذا أكون أنا إذن أمامه؟ ماذا؟ لا شيء إنه رجل معروف بينما أنا من أكون؟ أنا غير موجود أبدا من قبيل أنه لا يعاملني معاملة حسنة إلا لأنه يستفيد مني بالتحديد كناسخ ذلك عمل أقوم به أنا بالذات من تلقاء ذاتي كي أكون معه ودودا أنا الآخر وإن كان يعاملني بالمودة والعطف فإنما يجعلني مسرورا إني لا أعلم رقة ذلك السلوك فهو رجل طيب طيب كثيرا وكاتب لا مثيل له إن الأدب شيء رفيع جدا إنه شيء عميق شيء يشجع قلوب الناس ويغدي أدمغتها في الكتاب الذي قرأناه افكار معروضة بطريقة جميلة جدا إن الأدب رسمة بمعنى أنه لوحة ومرأة فيهما نرى عدة أمور منها العواطف والنقد المرهف والتعبير والدروس البعثة على التقوى والوثاق هذا كل ما بقي عالقا برأسي من كلام تلك الثلة التي سهرت معها البارحة لكنني ببساطة أنمحي حينما يشرعون في الحديث عن مختلف المواضيع حينها لا أراني سوى مجرد كائن حقير فأخشل على الفور من ذاتي وأحاول طيلة الليل أن أبحث عن فرصة مواتية للقذف على الأقل بنصف عبارة ضمن السياق العام للحديث إلا أن نصف الكلمة ذاك لا يطاوعني بالكل وحين وحينئذ لا يبقى للإنسان سوى أن يشتكي من نتيجة تلك العاقب الكسيفة أتحسر على كونه ليس كذا وكسا وإنه كبر من دون أن يصبح ذكيا، مثل ما يقول المثل، وما الذي ترينني أعمله الآن؟ إنني أنام وأنام، إذ يمكن للإنسان أيضا بدل النوم من غير حاجة ولا ضرورة أن يشغل نفسه بالقعود إلى مكتبه بكيفية جميلة والإنهماك في الكتابة. إن هذا عمل مثمر بالنسبة إلى الإنسان وجيد بالنسبة للآخرين تصوير فقط يا أميمتي كم يأخذ هؤلاء المتعاطين الأدب غفر الله لهم خدي راتازييف على سبيل المثال كم يأخذ من المال يطالب راتازييف مقابل دفتر دوان عليه أبيات شعرية قصيرة ربما يقارب سبعة الآلاف روبل تصوري ذلك، إن هذا حق عمارة، قال ان هناك من عرض عليه ما يقارب خمسة آلاف روبل، لكنه لن يتخلى عن كتاباته مقابل ذلك العرض، قلت له أرضى بمبلغ خمسة آلاف روبل المعرض عليك يا باتوشكا، ثم أسخر من هؤلاء إن خمسة آلاف روبل لهي قبل كل شيء مبلغ جميل، فأجابني لا سيدفع لي هؤلاء الحمقة سبعة آلاف إنه رجل يفهم حقا في الصفقات، أود أن أشير فقط إلى أنه عليك بخصوص قطع الحلوة المدعمة بالسكر ألا تقدميها قضماً بسي أسنانك وإنما عليك أن تمتصيها فقط وإلا أوجعتك أدراسك طيب الوداع إلى اللقاء ليكن المسيح في عونك يا عزيزتي أما أنا فسأبقى دائما وأبداً صديقك المخلص للأبد ماكار أليكزيفيتش السابع والعشرون من يونيو السيد ماكار أليكزيفيتش قالت في دورا أن هناك بشر يهتمون بأمر عن طيبينية إن أنا أرد ذلك وسيجعلونني أحصل على عمل مشرف في بعض المنازل من قبل مربية مثلا فما رأيك يا صاحبي أذهب أم لا حينها لن أظل بدون شك على عليك ثم أن المنصب المقترح ليظهر مغريا لكن من الصعب جدا من ناحية أخرى أن يرضى المرء في سكن في منزل لا يعرف أهله حق المعرفة إني منطوية قليلا على ذاتي ومتوحشة جدا ولا أحب مغادرة المكان الذي ألفته وعشت فيه إن الإنسان لا يشعر بطمأنينة وراحة في البيت الذي ألف العيش بين زواياه ذلك أنه مهما تلقي فيه من تعاس وشقاء فإنه يحس فيه بالتوازن والطمأنينة وإلى جانب هذا وذاك سأكون مغصوبة على الذهاب إلى البادية ويعلم الله وحده أي مهام توكل إلي كذلك لربما لا يرغب هؤلاء مني أن أكون سوى خادمة لأولادهم أضف الى ذلك كله أنه يتوجب علي أن أتلاء مع طبيعة طبيعهم ومزاجهم الخاص فهم قد غيروا المربية لثالث مرة في ظرف عامين وحسب لذا قل لي أذهب أم لا لم نعد نلاقي بعضنا بعضا إلا يوم الأحد على هامش القداس فقط يا لك من بري يخشى مخالطة الناس أنت تشبهني بشكل كبير وكثير ما أشهر بالحزن الكبير خلال وحدتي وعزلتي أجدني في بعض الأحيان وحيدة في البيت بشكل كامل خاصة مع هبوط الليل في دورة تذهب إلى مكان مجهول وأنا أبقى هنا أفكر وأستعيد الماضي بمساراته وأحزانه ويتجلى أمام مناظري كأنه يخرج من بين الضباب وأرى وجه والدتي في الأغلب الأعم وأي حلم أحياه أحس وكأن صحاتي تدمرت وها أنا ذا اليوم أجدني لحظة استيقاضي أشعر بالوجع ثم أشكو إلى جانب ذلك من سعال قوي إني لا أشعر بل أعلم أني سأموت قريبا. ولذلك سيتعين علي أن أتوفى ربما لدى الغير في زاوية مجهولة ربه لكم هي حزينة هذه الحياة يا موكار أليكزيفيتش. لماذا تجعلني أكل الحولة حلوى دائما يا صديقي أرجوك يا صديقي بحق السماء بأن تحفظ المال وأن لا تبذره في مثل هذا الإنفاق إن في دورا ستبيع الموكيت الذي طرزته ولقد أعطانا فيه البعض مبلغا يقدر بخمسين روبيلا من فئة الأوراق النقدية سأنقض في دورا ثلاثة روبيلات فضية وسأشتري لي فستانا عادي لكن دافئا وسأصنع لك قميصا أنا من يصنعها بنفسي سأختار القيمات جيدا انما قل بالله علي كيف أعجبتك تلك التآليف كيف تقدر ان تتذوق مثل تلك السخافات والآن إلى اللقاء إنما تركت لريشة الحرية الإسهاب في التكلم معك حين أكون حزينة إن ذلك هو الدواء يشعر المرء بعده بالراحة فورا خاصة حين يكشف عما بقي يجثم على قلبه الوداع الوداع يا صديقي يونيو أميمتي فارفارا أليكزيفيتا كفي عن الحزن كيف لا تستحيين بالله عليك من الإفراط في التألم على نفسك كيف يخطر مثل هذه الأفكار على رأسك أنت لست متعبة يا ملاك الصغير أبدا لست كذلك أنت شابة إنك حقا لنظرة بك بعض التعب إلا انك نظرة مع ذلك وما ذلك الذي قلته عن الجيران والأحلام أبسقي عليها فحزب، انظري إلي يا أميمتي، إن رؤيتي لشيء يسر النظرين، لذلك ابتعدي عن هذا السلوك وقومي ذاتك، وناشدك الله يا أميمتي بأن تتوقفي عن ذلك، من أجلي أنا، لقد سألتني عن رأيي في موضوع، أن بإمكانك الدخول في خدمة بعض الناس، بالنسبة لي ذلك مستحيل، لا، ولا وألف لا ثم كيف أمكنك الظن بأن ذلك مناسب لك كلا انا لن أسمح لك بذلك يا أميمتي سأقف بوجه هذه المشاريع بكامل قوة سأعرض لباس الرث والرسمي للبيع وأمشي بين الدروب والجدات بمجرد قميص لكني لن أتركك تحسين بالحاجة والفقر إن ذلك لضرب الجنون والشطط الخالص إن ذلك بالتأكيد لخطأ تتحمل فيه في دور المسؤولية كلها ان هذه الغبية هي من أوحى لك بهذه الفكرة انها امرأة مشاكسة وغبية ولذلك أودت بحياة زوجها الميت بسرعة لا بالتأكيد يا أميمتي لا تقدمي على هذا الفعل أبدا إذن ماذا عسى أصبحينها عيشي هنا بهناء وراحة وترزي أو اقرأي إن أردتي وإذ لم تشاء التطريز فلا تفعلي أي شيء لا شيء يهم من كل ذلك بشرط أن تبقي بيننا ومعنا وإلا فلتتصوري أنت بذاتك كيف سيقول حالي من دونك حينها سأغفر لك بعض الكتب وسأطالب بعد ذلك بيوم أتوقف فيه عن الشغل كي نقوم معا برحلة ثانية لذا لا يتعين عليك فقط يا أميمتي سوى إبعاد تلك الفكرة عنك أما الآن يا أميمتي فالوداع لم يعد باستطاعة الاستمرار لأن لي ما ينبغي عمله لا يجب علي أن أنسى أنه عليك أن تنتبهي لذاتك هدي من روعك وأريحي نفسك وليحطك الرب بعنايته وسأبقى أنا صديقك مخلص ماكار الواحد من يوليو صديق الغالي ماكار لا يا صديقي أنا لا أقدر على أن أظل بينكم لقد فكرت في الموضوع فبدى لي أنه من الخطأ الذي لا يسامح رفض عمل مثل ذلك له كل تلك المنافع المجدية هناك سأضمن الحصول على رغيف مأمون على الأقل وسأفضل قصارى جهدي لأحظى برضى أولياء نعمتي وسأسعى إلى تقويم حطى طبيعي ومزاجي كي أتناسب مع ما ينتظره هؤلاء مني من الصعب والمحزن على النفس حقا أن يضطر الإنسان إلى العيش بين ناس مجهولين وإلى البقاء رهينة نعمة الآخرين عليه واحسانهم إليه وإلى أن يكره ذاته على ما تحب أن تهواه ولكن الله سوف يساعدني إذ لا يمكن للمرء أن يبقى كل حياته وهو يستعد الناس ويتجنبهم ويعيش فيما بعد عنهم على أي حال من المسيء لي أن أكون عالى عليكما أنتما الاثنين إن التفكير في هذا الموضوع لا يسوي من العذاب الموجع وإني لا أصدقك القول في هذا وهل تعتقد أني لا ألاحظي في دورة تصحى باكرا كل يوم فتنهمك في الغسيل والعمل إلى ساعة متأخرة من الليل مع أن عظامها الكبيرة في حاجة كبيرة كي ترتاح؟ وهل تظن أني لم ألاحظ كذلك بأنك تدفع نفسك نحو الكساد بسببي وبأنك تضحي إلى آخر قطعة نقدية صغيرة لأجلي لقد كتبت تقول لي أنك ستبيع آخر رداء ارتديته ولن تتركني أعيش العواز والحاجة انا أصدق كلامك لكن ماذا بعد أنت ذاتك تعلم أنا مريضة على الدوام ولا أقدر أن أعمل مثلا على تحقيق بعض الأحلام التي حلمت بها ثم ليس لي من شغل دائم فماذا قضل لي إذن؟ لم يعد يفضل مقابلي سوى الانسحاق في وهدة الضنا والحزن وأنا أنظر إليكما وقد أتعبتكما معا في العمل ففي ماذا أكون مهمة بالنسبة لكما؟ ولو ضمن الحد الأدنى في ماذا يمكنني أن أكون مهمة بالنسبة لك يا صديقي؟ أي جميل فعلته وأصنعه من أجلك لكني أعرف أن أحب وأقدر أن أحب ولا شيء أكثر لأني لا أقدر على أن أحسن إليك ولا على رد جميلك لذلك لا تتمسك أبداً بل فكر في أ كثيرا وأبلغني رأيك النهائي في انتظار ذلك سأظل صديقتك الحنون الواحد من يوليو إن هذا والله ضرب من الشطط وجنون يا فارينكا ترى ما قد شذوذ فكري سيأتي برأسك لو تركك المرء لذاتك ليس هذا قرارا صحيحا لكن عما ينقصك عندنا إننا نحبك ونحن معا فرحان ومسروران طيب ماذا ستفعلين لدى البشر بالتأكيد أنت ما زلت لا تعلمين من هو الغريب لا أنا أعلم ذلك يا أميمتي وقد قدر ذات يوم أن تشاركت معه بعض الخبز إنه شرير, شرير يا فارينكا شرير إلى الحد أن الفؤاد لا يقوى على تحمل المأساة التي تتسبب فيها كتاباته وتوبخاته ونظراته الشزراء المشبعة بالشر أنت عندنا تشعرين بالدفء وتحظين بالعاطفة وتحسين في دخلائك إنك في حضن أسري صغير وعليه فإن ذهابك سيتركن خسارة وتائهين وكأن ناجئنا ماذا سنفعل من دونك؟ ألستني مفيدة لنا؟ ألست في حاجة إليك؟ إن فائدتك والله عظيمة بالنسبة لي أنا يا فارنكا فتأثيرك شديد القوة علي خدي مثلا أنا الآن في هذه اللحظة بالذات أفكر فيك فيصيبني الفرح كيف أمكانك قول أنك غير مفيدة إذن؟ وماذا عساي أن أفعل أنا إذا ما وصلت سن الشيخوخة؟ في ماذا سأفيد؟ أنت ربما لم تفكر في هذا يا فرينكا لذلك عليك أن تفكر فيه إذن قولي ماذا عساه أن يعمل إذا لم أعد موجودة هنا أبدا لقد تعودت عليك وإذا غادرت فماذا سينجم عن ذلك؟ ربما القيت بذاتي في نهر النيف لينتهي أمري وإن هذا والله موضوع سيء يا أميمتي إنه أمر سيء أؤكد لك حقا أنه ذنب عظيم وإني لتأساءل يا أميمتي ما الذي عملته ومن أي غابة غريبة خرجت إلى الدنيا لست أعلم أي شيء دعيني أقول لك بصراحة لا كذب فيها أنا إنسان غير متعلم لم أتلو إلى حد الآن إلا الشيء القليل قرأت لوحة الابيكوس كل هذا كل شيء والآن ها أنا تلوت كتابك عامل المحطة على المرء أن يقول يا أميمتي بأنه قد يحدث له أن يحيا في هذه الحياة وهو لا يعرف بأن هناك على مقرب منه كتابا يتضمن جموع التفاصيل عيشه وقد سلت عليه الضوء وما أن يبدأ في قراءة ذلك الكتاب حتى يأخذ في تذكر ذلك الماضي ويسترجعه ويستوعبه شيئا فشيئا وثمت في النهاية شيء آخر قرب لي كتابك فهناك بعض المؤلفات التي عبث المانعك في على قراءتها بعذلين قصار العناء والجهد للسيعاب ما نقرأه بينما نحن لا نفهم في النهاية أي شيء منها لكن كتابك أنت يقدر من هو مثلي أن يقرأه وقد يتخيل له بأنه هو بالذات من كتبه وهو يمتاز بالبساطة حقا ولكن هو يا ربي بسيط فلماذا لن أكتب إذن على مثيله؟ أنا أشعر ببعض المشاعر القريبة والشبيهة بشكل كامل بتلك الموجودة في الكتاب ولقد عبرت أنا أيضا بالأحوال نفسها التي نجمت عنها تلك المشاعر المتماثلة لماذا في الكتاب مثلها الوضعية التي عاشها سامسون فيرين على سبيل المثال؟ لقد تكلمت إلى راتا عن ناظر المحطة فأخبرني أن ذلك الكتاب من البين من بين الكتب التي صارت قديمة إلا أنه اضاف بأن بوشكين يبقى شاعرا كبيرا وبأنه قد رسم في كتاباته رسمة روسيا المقدسة كما أضاف معلومات عنه أجريا فارينكا أعيدي قراءة الكتاب بتركيز وعناية إذن وأدخل السعادة على قلب شيخ حزين يتوسل إليك وإذا ما فعلت ذلك سيمنحك الرب نفسه يا عزيزة الغالية الجزاء الأكيد والمضمون صديقك المخلص ماكار ديفوشكن. السادس من يوليو السيد ماكار أليكزفيتش أنا أكتب إليك في استعجال في هذه اللحظة وأنا منهمك في ضبطيني قميصك بقماش تناثر على خلفية السفراء ورود صغيرة أرسل إليك بكتاب هو الآخر أضمو ما تضم بين دفلتيها بعض الحكايات القصيرة قرأت أنا بعضها وإني أدعوك إلى تلاوة تلك التي يحمل عنوان المعطف انا لم أتردد على زيارة المسرح منذ فترة كبيرة لكني أخاف أن تكلف هذه المتعة مرة أخرى الشيء الكثير إن في دورة لا يبدر منها إلا تحريك الرأس فحسب بكيفية؟ تنوم عن عدم القبول تقول أنك تنفق حاليا أكثر مما تجني إنما انا نفسي رأيت ذلك إذ ما أكثر ما أنفقته من أجلي كن حريصا وحذرا على نفسك يا صديقي حتى لا يتسبب لك ذلك في بعض البغضاء كما أطلعتني في دورك ذلك على بعض الإشاعات التي تقال عليك يبدو أنك تشاجرت مع ربة المنزل لأنك لم تعطيها ثمن الإيجار ولكم أنا مرتعبة عليك هيا إلى اللقاء إني على عجلة من أمري أنا مشغولة في تغيير حاشية احدى القبعات الثامن من يوليو عزيزتي الغالية جدا للآن سفارفارة أليكزيفانا وبادر على وجه السرعة إلى إرجاعك الكتاب على وجه السرعة كذلك إلى وضعك دمن السياق الذي يفسر بوضوح أسلوب خاص من المسيء جدا أن تضعيني في مثل هذا الموقف الحرج وأن تدفعي بي إلى هذا الموضع المغالي فاسبحي لي أن أقول لك أولا أن الله عز وجل هو الذي يخطط أقدار الناس ومصائرهم المتعددة يا أميمتي تلك هي إرادة الله في عباده ومشيئته العليا التي ما علينا نحن الناس والإيمان بها في خضوع وهدوء وهكذا دواليك إن الله بنفسه هو الذي حدد تلك القدرات والاستعداد للناس أنا على سبيل المثال أشتغل مستعملا منذ حوالي ثلاثين سنة وأقوم بواجباتي بطريقة لا مؤاخذة عليها وسيرتي طيبة ولم يحصل أن أخذ على أي شيء من الأشياء أنعم بتقدير رؤسائي وصاحب المعالي بنفسه راضي عني إن خطي أنيق وواضح بشكل صحيح إنه ليس بالخط الكبير ولا بالدقيق وإنما يتخلله بشكل واضح طابعي يتم عن العجلة والسرعة ولكنه مع ذلك خط مقنع وليس في مؤسساتنا من أحد آخر عدى إيفان بروكفي فيتش يكتب بمثل أسلوبي وأفضل لقد وخط الشيب بشعر رأسي من طول ما عملت ونافست ولا أذكر إلى الآن أني ارتكبت ذنبا عظيما بالتأكيد أنا اقترفت بعض الظنوب الصغيرة إنما من الذي ينجو من اقترافها كل الناس خطاؤون لكن أنا أفعل إثما عظيما أن أخرق شريعة من الشرائع أن أزعج السكينة العامة أن أقلق طمأنينة الناس فإن هذا مما لا يقدر أي إن كان أن يؤاخذني عليه بفضل, بفضل هذا أنا على وشك أن يقترح اسمي لنيدي بسام صغير حسبي كل هذا كان عليك أن تعرفينه به يا أميمتي وكان عليه في الدقيقة التي نوى فيها رسم صورة شخصية لي لا ينسى من ذلك لا يفاركينا لن أكن أنتظر على كل حال أن يبدر منك أنت بشكل خاص وكيف لن يستطيع المرء أبدا بعد هذا من العيش بشكل ساكن في ركنه الركين ودون أن يؤدي الشخص شخصا آخر يخشى تعاليم ربه ويلتزم حدود ذاته ثمت دائما من يهتم بك ومن يحشر أنفه ليعلم ما يضمه بيتك ومن يتجسس على حياتك الشخصية لكن ما الحاجة إذن في أن يكتب الإنسان عن قريبه بأنه يعيش أحيانا في الضائقة وهل سأندفع انا باتجاه البشر لفحص أفواههم ولأرى ما يأكلون ومن هو ذلك الذي سمحت لذاتي بأن أسلك إزائه هذا السلوك غير اللائق والمشين لا يا أميمتي من الإساءة أن نجع واطف الآخرين حين لا يفعل لنا ما نغضب لكن أنصدم من ذلك لكون صاحب فيدور بيجوفيتش قد سمح دون علم منهم صدور هذا الكتاب إذا عليه أن يعرف الناس كيف يتعين عليهم أن يحترموا مبادئ العيش التي يلزمهم الاستسلام لها بما أن هناك درجات مختلفة في السلم الإداري البريقراطي فإنه من العادي أن تكون نبرة التوبيخ مختلفة حتى يستمر العالم أن يفرض احترامه على من هو أقل منه رتبة وعلينا جميعا أن نشتم بعضنا بعضا من أعلى السلم إلى أسفله دون هذا التقدير لن يستمر العالم في البقاء أبدا وأن يكون هناك أي نظام لذلك فأني أنصدم في الحقيقة لكون فيدوروفيتش قد أقفل عينيه عن هذه الإساءة حين ترك هذا الكتاب الجارح الهجائي يصدر وأي شيطان أسوس لذلك المؤلف إذن بأن يكتب مثل تلك المواضيع وهل يبعث في قارئ من القراء بمنحنة جديد؟ هل سيشتري لي ربما حذاء حديثا؟ لا يفارنكا إن الناس ستقرأ الحكاية إلى نهايتها في حسب وستطلب معرفة التفاصيل أحيانا يختفي المرء عن كافة العيون ويتوارى وكأنه مخطئ لأنه يخاف من كلام الناس ما دام أن الآخرين ينتظرون أدنى فرصة سائحة كي يجعلوا منه موضعا لتندرهم وسخريتهم لأن صورته المرسومة في الكتاب شبها جدا بصورته الحقيقية حتى أن الناس من مجرد بشيته فقط على هذا الأمر سيكون لو أن الكاتب قلل في النهاية من حدة تخيله لكن الكاتب كان من الأحسن أن يترك صاحبنا المسكين يحيى حياته وأن يقرر له كثيرا آخر يستعيد من خلال علمه وأن يجعل ذلك الجنرال فيدوروفي فيتش أن يبعث في طلبه المحظور إلى مكتبه وأن يريقه إلى أعلى درجة وأن يكون على بقية العاملين الآخرين سوى أن يرتعدوا وأن يكفوا عن غيهم بهذه الخاتمة كنت انا مثلا سأنهي الحكاية إنه يا فارنكا كتاب سيء طويه ما يحكيه من غير الممكن احتماله لا انا سأشكو ذلك إلى الصرطات يا فارنكا لقد خططت أن أرفع شكوى ضد ذلك خادمة المخلص ماركو ديفوشكن السابع والعشرون من يوليو السيد مكار كانت الأحداث الأخيرة لرسائلك أيضا تشغلني وأدهشتني فأنا ما فهمت منها إلا شيء قليلا اللهم ما قالته لي في ففسر لي كل شيء لماذا أنت حزين هكذا؟ إن تبريرات التي تعلل بها الأمر لم تمنعني بشكل مطلق ألست إذن محقة في الرضا بالمنصب النحوي؟ الذي اقترح علي زد على ذلك أن مغامرة الأخيلة تشغل رأسي أنت تقول بأن عطاك علي هو الذي دفع بك إلى إخفاء الصدق عني والآن بعدما عرفت بأنك لم تعد تملك أي مال أبدا وبأنك قد قررت أن تنفق مخصصك الشهري وذهب بك الموضوع إلى الحد ببيع ثيابك والآن أجد نفسي بفعل هذا الاكتشاف الذي طلعت عليه في وضعية جد حزينة آه يا مكار أليكزيفيتش كان عليك بعدما عبرت لي عن مشاعر الشفقة وحص التضامن العائلي والرأفة من خلال أعمال الخير خل التي قمت بها من أجلي أن تتوقف أن ترفق من نقودك بعد ذلك في الأمور غير المفيدة لقد خنت صداقتنا يا مكار لأنك لم تكن صادق معي والآن لما استوعبت بأنك أنفقت آخر ما تملكه من المال في سبيل شراء بعض أمور السكاكر والزينة وليك كي توفر لي بعض أجواء الرحلة وتذاكر المسرح والكتب فإذا بجميع ما كنت تريد في ان تسعدني به قد انقلب الآن إلى بؤس بالنسبة لي ولم يخلف خلفه سوى حسرات كبيرة لقد لاحظت في الأيام الأخيرة قلقك حينك حكت لي في دورا بأنهم لاقوك في الشارع وانت في حالة سكر واضح وقد رفقتك الشرطة إلى المنزل لقد سعقت من أثر الصدمة الشديدة بالنظر إلى أنك اختفيت عن الأعين منذ أربعة أيام فهل فكرت فيما سيقول مدرائك يا ماكار حين يتلقون النبأ الحقيقي تقول أن الكل يسخر منك وبأن الجميع يعرف بأمر علاقاتنا وبأن جيرانك يربطون في مزاحهم بين اسمي واسمك ثم أني لمنشغلة البال بقصة هؤلاء الضباط كذلك إذ سمعت بها بشكل غامض لذا أرجو منك أن تقول لي ماذا يعني كل ذلك؟ لقد كتبت تخبرني بأنك لم تجرؤ على مصارحتي وبأنك بعت كل شيء كتجلب لي حاجياتي وتجنبني الخروج إلى المستشفى وبأنك استدنت ما أمكن لك أن تستدينه وبأنك تلاقي كل يوم مجموعة من الإزعاجات من طرف ربتي المنزل إلا أنك حين اختفيت عني كل هذه الفترة اخترت أسوأ الحلول فأحزنتني لمرتين الآن بفعل تصرفك ذاك لقد أدهشني كل هذا منك يا صديقي إن البؤس لمرض معدن على الأشقياء الفقراء أن يقدروا بعضهم البعض حتى سوي من حدة أوجاعهم لقد تسببت لك في أوجاع وقد تعذبني تقتلني هذا كله ولأن اكتب لك بصدق تام ما حدث وكيف انتهيت إلى التصرف مثل هذا التصرف أرحني إلى الوداع إنيني أنتظر ردك بصبر قليل لقد أخطأت الاعتقاد بي يا ماكار المخلصة والمحبة فارفارة أغوستوس أميمتي فارفارة إنك يا أميمتي لهنيئة جدا فلها بكل فرصة رد الإحسان بالإحسان لترجعي لي جميلي أنا موقن من هذا يا فارنكا إنما هذا ليس بمثابة توبيخ لك لا تلوميني في حسب بعد هذا مثل ما فعلتي في المرات الماضية حين لمتني قائلة بأني أصبحت مبذرا مختلفا في أواخر أوقاتي فقد بدل مني ذلك الخطأ فما العمل إذا أردت أن تري بشكل كلي في هذه خطيئة فأن فؤادي عالية بشكل كامل إن الفقراء لذوين نزوات وقد شاءت الطبيعة أن يكون كذلك لقد رأيت من قبل هذا وعلمته إن الفقير ظنون مرتاب بل إن له طريقة خاصة في النظر إلى العالم إنه يلقي على جميع ما يحيط به نظرة مشككة ويصيغ السمع إلى كل عباره معتقدا أن الناس تتكلم عنه دائما وتنتقد مظهره الخارجي البسيط ويعلم الكوليا فارينكا بأن الناس المعدم الحال أقبح من خرق بالية وأنه مهما كتب عنهما كتب لا يمكن أن يتمتع بأي اعتبار أجل مهما كتب هؤلاء الثثارون المستهدفون فإن وضعية الفقر لن تبدل ولماذا ستظل إذن تلك الوضعية على ما هي عليه الإنسان الفقير أن يوضع مكشوفا لعين النهار لأنه من المحظور عليه أن ينعم بحياة خاصة إنه يتمتع بكرامته الخاصة كذلك لا يحب الإنسان المعدم أن يحشر أحد ما أنفه في جاره في حياته يفحص الكيفية التي يحيا بها هكذا فلم أتعرض انا للذل يا فارنكا من طرف أعدائي الذين نالوا من احترام رجل شريف ومن كبريائه اليوم كنت أبدو وأنا في المكتب بمظهر دب تعرى من شعره وشعرت بالخجل من ذاتي لقد كنت قلقا إن المرء يشعر بالانزعاج طبعا حين يخرج مرفقات من كم الرداء الذي يرتديه وحين تتأرجع أزرى قميصه لقد أخذت ستيبان كارلوفيتش بالذات في التكلم إلي عن بعض الأشغال اليوم أخذ يتحدث ويتحدث ثم أضاف بعدها وكأن فعل ذلك بالصدفة أيه يا أنت ماكار ولم يكمل حديثه وإن تعجبه بتلك الصيغة يوحي بأفكار كبيرة اتراهم عليموا عني في العمل شيئا ما أحفظني الله ترى إن هؤلاء الحقرين لقادرون على القيام بكل شيء إنهم لا يفضحون حياتك الشخصية كلها بأقل من قرش واحد ما من شيء ينعم عندهم بالتقديس أنا أعلم الآن من لعب هذا المقال الذي وقعت فيه إنه من أعمال راتازيف انه على معرفه بمن يشتغل في رئاستنا ولا شك انه حكى له الحكايه كلها وهو يتحدث اليه مضيفا اليه بعض المعلومات التي اختلقها كذبا او انه ربما تحدث في دائرته عني فاخذت القصه تنتشر شيئا فشيئا في, في دائرتنا ففي منزلنا يعلم الكل بكل شيء كاملا وهم يشيرون نحو شباكي باصابعهم وحتى لو لم اراهم فانني اعلم انهم يشيرون نحوها فقد ذهبت البارحة اليك لتناول وجبه العشاء معك فهبت الرؤوس كلها تنظر من خلال الشباك انه قت الشيطان بطفلة بريئة المخلص ماكار ديفوشكي الثالث والعشرون من أغاستوس السيد ماكار أليكزفيتش لا تشوش بالك بأي شيء فإن كل المواضيع سيتم تدبيرها بفضل الله وعونه لقد وجدت في دورة شغلا كثيرا لها ولي وقد بدأنا سويا في العمل بنشاط وهمة ولعلنا سنعالج بذلك كافة المواضيع التي تحتاج إلى معالجة إنها تظن بأنه ليس غريبا على أن فيدروفانا أن تكون خلف كافة المتاعب الأخيرة التي قاسيتها غير أن ذلك لم يعد الآن يهمني أنا أشعر اليوم من شراح وسرور أكبر مما تعودت عليه لقد عقدت العزم على اقتراض بعض النقود ألا فليحفظك الله ستشعر بالمصيبة حين يتعين عليك سداد ذلك الدين الأحرى أن تكثف من دنوك منا وأن تزورنا بوتيرة مستمرة ولا تشغل بالك بربة المنزل أما بشأن أعدائك الآخرين هؤلاء الأشخاص سيئين إياه والقصد حيالك فأنا موقنة من أنك انما تتسبب لذاتك في متاعب لا أساس لها من الصحة يا صديقي فقد أخبرتك في المرة الأخيرة بأن طريقتك في الكتابة تكشف عن اضطراب شديد هيا الوداع وإلى اللقاء انا انتظر زيارتك بشوق كبير 11 سبتمبر عزيزة الغالية فارفارة استحرفك بالله أن لا تنفصني عني الآن وأن لا تتركيني في هذا الوقت الذي سرت فيه سعيدا بحياتي عن الوجه الكبير صديقتي لا تصقي إلى ما تقوله إليك في دورة من نصائح وتوجيهات واعلمي أني سأقوم بكل ما سيعجبك سأنضبط في سلوكي بشكل كبير وساكون نموذجا يحتذا به في السلوك الحسن والسيرة وتقديرا إلى صاحب المعالي المبجل ولسوف نتبادل مع الرسائل مفعمة بالفرح يبوح فيها كل واحد منا للثاني إذا ما كان هناك بعض ما يشوش البال ولسوف نعيش معا وسننشغل بالأدب يا ملاك الصغير ان قدري كله قد تغير وقد تغير في الاتجاه الأحسن صارت صاحبة البيت على سبيل المثال لينا ومتساهلة معي وغدت تيريز أقل مما كنت أظن وفالدوني ذاته أصبح أكثر نشاط وحرية وقد تصالحت مع رات الزائف أما ما بلغني عنه من سهوه فإنه لا يعد أن يكون تلفيق وكذب لقد تمكنت من الاقتناع الآن بأن كل ذلك لم يكن سوى اغتياب وافتراء محت إنه لم يفكر في جعل سلطنا مع انقط موضع رواية من رواياته الساخرة وقد تمأنني هو بذلك قرأ علي بعض العبارات من آخر مؤلف كتبه أما لقب لوفلاس الذي وصرفني به في المرة السابقة فلم يكن بالمرة شتيمة لقد شر من إحدى اللغات الغريبة وتطلق غلى الشخص الذي يمتلك حصة طلاقة والجراء هذا هو المعنى الحقيقي لتلك الكلمة وعليه فإنها لم تكن تضمن أي مقصد إلى معنى آخر فيه غمس سيء ولأني لم أكن سوى إمرأ جاهل وفض فقد ارتكبت حماقة التهجم على الرجل إلا أن المواضيع الآن قد عادت إلى نصابها مع رتازيث لأني تأسفت له ان الجولة رائعة اليوم هذا الصباح لقد تكلمت مع صاحب المعالي مع إيميليان إيفان فوش وأليكسيتي ميخالو فيج. أجل لست الوحيد الذي تعامل معه صاحب المعالي بتلك الطريقة الطيبة لست الوحيد الذي تم احترامه وإنما الجميع عرف مدى نبللت القلب والطيبة الذي يتميز به صاحب المعالي كثيرونهم هم أولئك الذين يمدحون فعله في عدة أماكن وهم يتحدثون عن أيديه البيضاء السخية كما أنه شارك بأعمال خيرية أخرى مختلفة رأيت أنه من الواجب علي يا أميمتي أن أمدح كريمة الفعل الذي نمته من صاحب المعالي أنا أيضا إلى حد الآن لم أقدر أن أستعيد كامل قواي لقد أقلقتني هذه الأحداث كلها ارتباكا قويا فهل لديك ما يكفي من حطب التدفئة؟ خذي حذرك من البدية فأكينا فإذا كنت في حاجة إلى أي شيء فلا تخفي علي أناشدك الله عن هذا العجوز تعالي إلي دون شعور بالخجل ان الأيام القاسية قد ولت إن المستقبل مشرق وضحاق في وجهنا ولن تكون لنا منذ الآن سوى أيام رائقة وسعيدة ولكن ما أصعب تلك الأوقات الحزينة انني أتذكر الآن سنوات صباية لذاك الزمن كنت أراني من غير كوبيك واحد أعاني قسوة البرد والجوع إلا أن ذلك لم يكن يمنع بيني وبين الفرح الذي ظل يغمر عمري كله كنت أستيقظ في الصباح بنزهة على جاني بشارع نيفسكي يملأني بشحنة من الفرحة تمتد بداخل تيلة النهار كله إلى أكمل الليل لقد كان ذلك زمنا رائع يا أميمتي كان العيش سعيدا يا فارينكا خاصة في بيترسبورغ لقد ركعت متوسلا إلى الله بالأمس نادما عما ارتكبته وتائبا له ومتلمسا منه الغفران والصفح عن كافة الآثام التي جنيتها على ذاتي وأعمال الفسق والصخط والرذيلة والفجور التي بذرت مني وكنت أثناء صلاتي ودعائي قد فكرت فيك بعطف وانحنان أنت وحدك من واساني وسرع عني لقد كانت نطائحك الحكيمة زادا ثمينا لي لن أنسى ذلك أبدا يا أميمتي لقد قبلت اليوم كافة رسائلك الواحدة تلك الأخرى يا عزيزتي إلى اللقاء الآن سمعت من يقول أن هناك في محل بعيد عن هنا ثوبا قديما معروض للبيع سأستعلم عن الموضوع الوداع إذن يا ملاكي صديقك المخلص بعمق مارك مكار عزيزي ماكار أنا في حالة قلق فضيعة اسمع إلى ما جرى لنا لك الآن يا صديق الفذ أن تحكم بذاتك إن السيد بويكوف يمكث حاليا في بترسبورغ في دور علاقته وكان على متن عربة فلما رأى هذا وقف ودنى منها وأراد أن يعلم منها أين تسكن وبما أنها رفضت أن تخبره قال لها وهو يبتسم بكيفية ساخرة أنه على علم سابقا من يسكن معها حينها لم تقدر في دورا أن تتحكم في نفسها فشرعت تشتمه وتسبه أمام مرأة ومسمع كل من كان في الشارع متهم إياه بأنه بلا أخلاق وأنه سبب جميع المصائب المآسي التي تكالبت عليه أجابها بقرف بأن المرء يحزن بالطبع حين يكون من غير نقود عند إذن ردت عليه في دورة بأنه كنت أعلم كيف سأتصرف في حياتي في حين أن فرحتي الآن قد ضاعت إلى الأبد بالإضافة إلى كوني متعبة وقد أموت عما عم قريب تدخل هو في هذا الجانب لافت النظر في دورة إلى أني أصبحت في ريعان الشباب وبأن رأسي لا تزال بها لأفكار مشتعلة وبأن فضائلنا قد فعلتها الأثام والندوب وكانت هذه عبارته مثل ما تلفظ بها أظن أنه لا يعرف عنواننا يبدو أنه لم يكن يأمل في أن يلاقيني في البيت ألقى على في دور الكثير من الأسئلة بخصوص أسلوب عيشنا واهتم بعملي كخياطة وسأل فجأة ثم لماذا جاء لزيارتنا أنا لا أدري كيف قدر أن يستعلم عن كل ما يخصنا لقد دعت في زوبعة التخمينات هل من من ممكن أن يرجع إلى زيارتنا مرة ثانية؟ ما الذي يريدون القيام به أيضا فوق جميع ما فعلوه انا لا أرغب أن أبقى بعد الآن على علمهم بهم ما الذي يدفع بهم إلى الاهتمام لحالي؟ أنا التعيس الشقية أوه ما أشد مخاوف التي تقلقني الآن أتوقع على الدوام أن يدخل علي بويكوف كيف سأصبح حينها؟ ناشدك الله يا مكار أن تجيء لزيارتي الآن رجاء تعال الثامن عشر من سبتمبر أميمتي العزيزة وقع في منزلنا اليوم حادث بقدر ما هو حزين جدا وغير متوقع أيضا ان صديقنا غوركشكوف المسكين تم تبريئته من التهم التي كانت ملتسقة به بصفة نهائية وتامة وهكذا انتهت المسألة بالنسبة إلى صاحبنا نهاية سعيدة ومرضية كما أنها اعترفت بحق صاحبنا في الدين الذي أنكره التاجر فحكمت على هذا الأخير لدفع المبلغ المهم المستحق لديه وبهذا أصبح الوضع المادي لصحبنا المسكين احسن فاستجاب قرار المحكمة النهائي لجميع انتظاراته وأمانه لقد عاد اليوم إلى المنزل على الساعة الثالثة وكان وجهه شاحبا ومضطربا وكانت شفتاه ترتعيشان إلا أنه بقي يبتسم قبل زوجته وأولاده وركضنا جميعنا إلى حجته كي نهنئه وتأثر كثيرا لما بدر منا وصفحنا كلنا أكثر من مرة كان المسكين شديد الاضطراب و لم يستطيع أن يقيم في مكان واحد والجلوس والوقوف وترتيت حديث غير مفهوم من قبيل شرفي صيتي بين الناس الشرف أولادي وسمعتي إلى أن شرع في البكاء والإجهاج فقال له راتزييف وقد أراد في أن يشد من أزره دون شك ماذا يعني الشرف يا ابن ملدي حين لا يجد المرأة ما يأكله ابن المال هو الأهم وهذا هو ما يجب أن تحمد الله عليه وكان يربط على ظهره في الآن ذاته لكنه حملق على راتزييف بكيفية عجيب ونزع يد هذا الاخير الذي كانت تربط عليه أجل المال مدعى للسرور والغطة كذلك الحمد لله الحمد لله كانت زوجته تبكي من شدة السعادة لقد غمر الفرح منزلهم هذه المرة وتناولوا عجاءهم بكيفية سريعة وقال غوركشكوف بعد ذلك لزوجته اسمعي يا حبيبتي أنا أريد أن أرتاح قليلا ثم أتجه إلى الفراش ونادى على ابنته ووضع راحة يده على رأسها ومستد شعرها لمدة كبيرة قال لزوجته من جديد أين ابننا بيتينكا إذن؟ فأجابت إنه توفي فقال أجل أجل أنا أعلم كل شيء بيتينكا الآن في عالم الأموات علمت زوجته على الفور بأنه ليس جيدا فأردفت تقول له عليك أن ترقد يا عزيزي سأغفو بعض الوقت عاد بعدها إلى تغيير وضعيته وقد اراد أن يقول شيئا ما ماذا هناك يا صاحبي؟ فقالت زوجته التي لم تسمع بشكل كبير ما قاله إلا أنه لم يجب فانتظرت لعدة ثواني ثم قالت في ذاتها لعله نام تركته وخرجت للجلوس مع ربة المنزل كي تقضي برفقتها بعض المدة وحين عادت رأت بأن زوجها لا يزال راقدا وقد تمدد فوق السرير دون أن تبدو عليه أي حركة ظنت أنه راقد فجلست على إحدى الأرائك ثم بدأت في عمل يدوي أرسلت نظراتها صوب الفراش فرأت بأن زوجها لا يزال يتخذ الوضعية ذاتها اقتربت منه ورفعت عنه ما يغطيه أدركت بأن جسمه قد برد منذ وقت قليل لقد مات يا أميمتي شوف مات. مات فجأة وكأن صايقة ما حلت به لكن ما سبب موته الله وحده يعلم السبب لم استعد وعي لنفسي ولا يقدر المرء أن يتصور بأن استطاعت الإنسان أن يمر على حين غره من عالم الأحياء إلى عالم الأموات يالي غوركشوف البسكين أبأسه من مصير شرقت زوجته دمعها وتملكها خوف لا يصف بينما تجمدت الفتاة الصغيرة في زاوية من الحجرة ثمت حركة لا تنقطع من الذهاب والإياب في حجرتهم وقد راج البيت كله نبأ مفاده أن تحقيقا طيبا سيفتح في المكان لا أستطيع أن أضيف المزيد من المعلومات اه لكم يحزنني هذا الامر من المحزن ان يفكر الانسان في انه بالفعل سيموت في اللحظة التي لا ينتظر فيها ان يموت ابدا صديقك المخلص ماكار الثالث عشر من سبتمبر الآن سفر فارا ألكزيفينة أسارع إلى أن أقول لك بأن صديقي ألترزيف قد اقترح علي أن أعمل لفائدة أحد الكتاب وهو ما يعني أنه لن ينقصني ولله الحمد ما سأعمله إلا أنه من المؤسف هو ذلك المخطوط مكتوب بخط صعب قراءته أما من جهة أخرى فقد وضع علي شرط أن تكون النسخة جاهزة في أقرب مدة لأن الأمر مستعجل وأن المواضيع التي يناقشها الكاتب كثيرة جدا حتى أني لم أفهم أي شي منها وقد أن أخذ أربعين كوبيكا مقابل كل ورقة جاهزة كل هذه التفاصيل التي قلتها لك يا عزيزتي تستهدف غاية واحدة وهي أن أقول لك بأني من الآن فصاعدا سأكسبه مالا وغيرها أما الآن الوداع يا أميمتي سأنكب على العمل المطلوب بسرعة صديقك المخلص ماكار الثالث والعشرين من سبتمبر صديق الغالي جدا ماكار لم أكتب لك يا صاحبي أي شيء منذ سبعة أيام خلت رأيت أثناءها الكثير من المعطفات والقلائل والمشاكل قبل الأمس زارني بويكوف كنت في ذلك الوقت وحيدة بينما كانت في دورة بالخارج فتحت الباب فخفت جداً لرؤيته بينما هو كان يضحك عادته ضحكاً مدويا بعد أن دخل وأخذ كرسياً ثم جلس تغرقت زيارته ساعة بأكملها تحدث معي خلالها وترهى علي الكثير من الأسئلة وخيرا وخي قبل أن يخرج أمسكني من يدي وقال لي لقد أضلط لي عمك كذلك ودفعت بك أنت أيضا إلى الضياع ثم سلكتي من جهتي أنا أيضا مسلكا من ومنحطا وكأني بائس وجبان ولكن ما العمل إن هذه هي مسألة مبتدلة عادية يجري الأمر بها كل يوم ثم أضاف من فيما بعد بأنه غير خبير في إلقاء الخطب الطنانة وبأنه هو ما هو مهم من الماجب الذي يلزم الإنسان العظيم بعدم السكوت قد قيل والسلام حينها صرح لي بأنه يعيد علي طلب الزواج ويظن أنه من الواجب عليه إفراحي وبأنه ثري وبأنه سيرافقني بعد ليلة الزفاف إلى قريته حيث يخطط لاستياض الأرانب في تلك البرية وبأنه لن يعود من جديد إلى بيترسبورغ أبدا لأنها مدينة مقززة وغير نظيفة ومملة وبأن له هنا في هذه البلدة ابن أخ خسيس أقسم على أن يجرده من الأرض وأن لا يبقي له شيئا وأن هذا على خصوص هو الذي دفع به إلى طلب يدي للزواج بمعنى أن له النية في إنجاب ورث شرعيين من نسله ثم أضاف بعد ذلك بأني أعيش في فقر كبير وبأن ليس من المدهش أن أتعب ما دمت أعيش في الكوخة الفقير وقد تكهن لي بموت أكيد على هذه الكيفية وأشار في معرض الملاحظة ألا أن المنازل في بوترسبورد ملوثة موبوءة وسألني على سبيل الختم إن كنت أريد شيئ ما لقد صدمني اقتراحه بشكل كبير إلى حد أنني أخذت أبكي وأجهش دون أن أعرف سبب ذلك أتبرى دموع امتنانا واعترافا مني بنعمه فقال لي أنه مقتنع دائما بأني بنت طيبة وحساسة ومتعلمة لكنه لم يتخذ قراره مع ذلك في موضوع هذه الخطوة إلا بعد أن بحث في سيرة الحالية بكيفية دقيقة ومفصلة بعد ذلك سألني عنك فقال أنه على معرفة بكل شيء بيننا وأنك شخص دو مبادئ نبيلة وخلوق وبأنه لا يود البقاء مدينة لك بشيء ما فسألني أخيرا إن كان مبلغ 500 تروبل كافيا لتعويض كل ما فعلته لأجلي فقلت له إن ما فعلته من أجلي لا تقدر بأموال الدنيا كلها أن تعوضه وقتها رد علي قائلا ان كافة ما قلته هو من قبيل الغباء ثم قال بعد ذلك بأنه يتعين علي يربيعي أكبر في اقتراحه بأنه قد يعد من غير المناسب اتخاذ قرار حاسم في مسألة مثل هذه من الأهمية بمجرد الانتفاع العشوائي وأكد أن الجروح إلى الطيش والتهور يدفعان الشباب إلى الخسران والضياع في حين أنه يريد بقوة أن يحظى مني بجواب إيجابي وفي حالة وقوع عكس ما كان يخطط له وأنه سيكون على اضطرار إلى الزواج من تاجر بموسكو لأنه أقسم بإغلاض إيمانه بأن يمنع ابن أخيه الوغد من الأرض وخلى فوراءه مبلغ 500 روبل أكرهني على قبوله لأشتري الحلوى وأكد بأني لن البث وأنا في الريف معه أن أسمن مثل فطيرة محجوة وبأني سأقيم في كنفه بهناء ورخاء ثم أنهى كلامه قائلا ولأن أنا مشغول بشكل غير معقول بحيث أنني قد لا أقدر توفي للوقت مرة أخرى إلا إذا استغليت فسرة فرصة محدودة جدا تقع بين موعدين ضروريين وعلى أثر ذلك الكلام غادر لقد فكرت طويلا فيما بعد يا صاحبي تأملت في جلية الموضوع إلى ما لا نهاية وقد استقر رأيي على الزواج منه يا صاحبي لأنني رأيت أنه من الواجب الواجبات أن أرضى باقتراحه فإذا كان ثمت من مرء يقدر محو العار الذي التزق بي ويجعلني أنعم بإسمي شرفني ويبعدني عن الفقر ويمنع عني البوس والحرمان والشقاء فإنه سيكون هذا الإنسان فماذا بودي أن أنتظر إذن من المستقبل؟ ماذا أقدر أن ألمس من القدر كذلك تقول في دورة ب التي غايتها أن تحقق له السعادة ما هي السعادة إذن؟ أنا لا أرى بالنسبة إلي على الأقل أي منفذ غايته من هذه الوضعية التي أقرقت تحت ثقلها فما العمل إذن؟ لقد هدى الشغل حياتي إن الوضع الذي رضيت به لن يأخذ بي إلى الجنة بالتأكيد إنما ما العمل يا صديقي؟ إن القرار الذي قلت لك عنه قرار نهائي ليس فيه رجع سأشعر به بوكيف على وجه السرعة لأنه منفك يستخبرني على الرد عليه بشكل نهائي يقول أنه مضطرا إلى السفر وأن أشغاله لا تنتظر لمجرد أسباب سخيفة على كل حال مصيري موضوع اليوم بين يدي المشيء المقدسة الإلهية وقد قضي الأمر ولقد أخبرتك كل شيء يا مكار أليكسي فيتش أنا متأكدة من أنك ستفهم حزني كله ولا تحاول أن تمنعني عن قراري ستذهب جهودك كافة إلى الفشل حاول بالأحرى أن تعتقد في دخيلة قلبك جميع ما ألم بي إلى اتخاذ هذا القرار ترى ما الذي يخبئه للمستقبل لست أعلم ليكن وأنا سأفوض أمري إلى الله لقد وصل بويكوف لذلك أترك الرسالة من غير نهاية لدي المزيد من المواضيع التي أود أن أقول لك عنها إن بويكوف هنا الثالث والعشرون من سبتمبر فارفارة أليكزفينا أميمتي أنا الآن أبادر إلى الرد على مكتوبك على وجه السرعة يا أميمتي وأبدأ بالقول بأني وقعت في الصدمة كل هذا أمر متناقض وغريب بالأمس ورين جثمان غوركشوف التراب أجل يا تصرف بويكوف بنبل وشهامة إنما فيما يخصك أنت وحسب أتقبلين بهذه السرعة بالتأكيد أعمارنا بيد الله وكذلك بغي بشكل مهم أن يكون بمعنى مشيئة الله نافذة وإنها لإرادته هنا من دون شك كما أن العناية الإلهية عميقة وعادلة من غير شك ولا يمكن أن يعلم المرء كنهيها وكذلك مستقبلنا أيضا فيه هي مثل عنايته الكبرى بويكوف يرود لك الفرح وأنا متأكدة من ذلك من البيدي هي أنك ستكونين الآن هنئة يا أميمتي وبأنك ستعيشين في اليسر والفرح يا عزيزتي لما أنت متسرعة أجل أنا أعلم المشاغل بويكوف مشغول بالتأكيد لكن من ذا الذي يحذى في هذا العالم ولا تشغله المشاغل إذن من الممكن أن يكون بويكوف مشغولا كالناس الثانيين ولقد رأيته خرج من عندك إنه رجل محترم ووقور للغاية وقد أذهب حد القول أنه مفرد في الوقار إنما لا يكمن الموضوع في هذا وحسب ثم إن فكري الآن قلق هناك على خصوص هذا الموضوع كيف سنصنع الآن لنكاتب بعضا للبعض وأنا هل سأظل منذ الآن وحيدا أجل يا ملاك الصغير كما طلبت مني أنت بنفسك لقد وزنت كل شيء في دخلتي فؤادي وزنت كافة الدواعي والأسباب التي حدثتني بها أنت على وشك السفر يا أميمتي ولا شك أن ما يلزمك للقيام بمجموعة من المقتنيات للاستعداد للسفر بما في ذلك الأقمشة والأحذية ولهذا تماما أنا أع حل الموقعه في شارع قرحوفيا من اللازم القيام بالكثير من المقتنيات وستحتاجين إلى عربة وإلى طاق من المعاونين زيدي على ذلك أن الجو سيء جدا انظري إذن إلى السماء إنها تنتر بقوة ويساب قلبك بنزلة برد عجبا أنت التي تخافين من الغرباء تقررين الذهاب إنما من الذي سيظلي هنا بالله عليك هل سأضطر إلى البقاء هنا وحدي أي نعم أكدت لك فيدورا بأنك ستعم لمين السعادة هناك لكن ألا ما أقصى قلب تلك المرأة التي تريد ضياعك هل تحضرني موعد الصلاة هذا المساء يا أميمتي سأجي إلى أقابلك فقط في موعد الصلاة صحيح جدا أنك فتاة متعلمة وذات مشاعر حساسة وأخلاق فاضلة ولكن من الأفضل في رأيي أن يتزوج من تلك التاجرة فماذا ترين أنت في هذا الموضوع يا حري به أن يقع اختياره على تلك التاجرة وأن يتزوجها إذن في هذه الأوقات تنتظرين يا بويكوف لكن ما أن يذهب حتى انتظري يا أميمتي سأتي إليك هذا إ ماكار السابع من سمتمبر صديقي ماكار يرى السيد بايكوف بأنها علي بشكل مؤكد أن أوفى ثلاثة دزينات من القمصان المنسوجة من الجوخ الهولندي سار يرزم علي إذن أن أجد خياطتين بسرعة قيأخيطة دزينتين التي قلت لك عنهما لأن ما تبقى لي من الزمن قليل جدا في ذواجنا بعد خمسة أيام وسنرتحل بعد ليلة العرس مباشرة وبالمناسبة ليس لدينا ما يكفي من القماش المشبك والدانتيل وبذلك صار من الواجب علينا أيضا أن نقتني بذواتنا من ذلك لأن السيد بويكوف يقول أنه لا يرغب أبدا في رؤية زوجته تلبس رداء أشبه ما يكون بلباس الطباخات وبأنه من المهم إخراس أفواه جميع النساء المتزوجات من ملاكي الأرضية القريبة لهذا أرجو منك يا ماكار أن تخرج للبحث بشاري غور هافيا عن السيدة شيفون وأن تلتمس منها رجاء أن ترسل لنا بخياطات إلى المنزل وأن تنفصل لها الأخرى بقبول الدعوة إلى المجيء إلينا أنا اليوم مريضة وتعم فوضى عارمة في المنزل كله وبما أن السيد بويكوف لا يمكث معنا فإن الخدم يتغيبون بينما الخادم الخاص بالسيد بويكوف الذي بنواجبه أن يسيطر على كل شيء اختفى منذ ثلاثة أيام دون أن يبان له أي اثر. يأتي سيد بويكوف إلينا كل صباح ويصرخ باستمرار غاضبا وقد ذهب به الأمر أمس إلى تعنيف المكلف بإدارة شؤون المنزل لدينا مما تسبب له في بعض الشجارات مع الشرطة ليس لدي أي شخص بمقدوره أن يأتيك بالرسالة لذلك أرسلها إليك عبر البريد أجل كنت أنسى المهم قل للسيدة شيفون أنه من المهم تغيير طبيعة ذلك القماش المشبك بحيث تحتدي بالعين التي لاقيناها يوم أمس وأطلب منها أن تمر على المنزل بنفسها كي تقدم اختيارها بين يديي قل لها كذلك بأني غيرت رأيي فيما يخص الصدار وأنه بات من الواجب عليها وشيهي بالإبراء المعقوفة آه كدت أنسى أن الحرفين الأولين من اسمينا الذين يجب تثبيتهما على المناديل يجب ترزهما باستخدام الطارة فهل فهمت يتعين ترز الحرفين باستخدام الطارة وليس بالتقليب ولا تنسى أني أريد فعلا يتم باستعمال الطارة هناك شيء آخر كدت أنساه أوصيها بأن تضع, الم... تضع على اللقفاعات عقدا من الخيط الصغيرة وان تحيك الياقات بعد ذلك بالدانتيل او ببعض التزيينات المتسعه قل لها كل ذلك فضلا منك يا ماكار 28 من سبتمبر السيد مكار استحلفك بالله ان تهرع بسرعة إلى تاجر المجوهرات والحلي بلغه أن يعدل عن توشيه الاقراط باللؤلؤ والزمرد السيد بويكوف يقول أن ذلك افراط في ابراز مظاهر الثري والغنى ولأننا أوشكنا على الكساد وقال أننا بمجرد كتب الكتاب سنسافر إليه فورا ولن يكون هناك مدعوون وأنه لا يجب أن أتوقع بأنني سأمرح وأرقص لأن حفلات نهاية السنة ليست قريبة بهذه الكيفية يتحدث معي والله وحده هو الذي يعرف ما إذا كانت أنا في حاجة إلى جميع هذه الأمور إن السيد بويكوف هو الذي حرص بذاته على الإلحاح عليها في البداية أنا لا أجرأ على الرد عليه لأنه يغضب بسرعة ترى ما الذي تصبح عليه حال حياتي الثامن والعشرون من سبتمبر عزيزتي فارفارة أقول وأقصد أن صانع المجوهرات يقول أن كل شيء حسن أما أنا فأني كنت أرغب أن أقول في مستهل هذه البرقية بأني تعبت وصرت طريح الفراش وكأن مرضي حدث إجبارا ووقعت فيها الحاجة الملحة إلي تبا لهذه المرضات كما يتعين علي كذلك أن أشير إلى أن آخر ما طفح بها دهاق المصائب هو أن صاحب المعالي قد أبدأ إصرارا شديدا اليوم من خلال مشهد الغضب الكبير الذي أعلنه على إيميلان إفانتويش فقد أخذ معاليه في الزعيق والصراق إلى أن أخرت قواه. ولم يستطع الحزين أن يقوى في النهاية على أي شيء لأن أنفاسه توقفت أريد أن أحدثك عن شيء ثاني لأني لست في نهاية المطاف يا أميمتي سوى إنسان غير متعلم وبسيط أكتب لك كل ما يهمني ومن الممكن أن تجدي هذا غير مهم إذن وماذا بعد؟ ماكار 29 سبتمبر عزيزتي فارفارة لقد رأيت اليوم في دورة يا عزيزتي قالت لي بأن عقد القران سيتم في اليوم الآتي وانكم ستغادرون بعد غد وبان السيد بويكوف اشتغل من قبل على توفير الاحصنه لهذه المهمه اه أجل هناك شيء اخر يجب علي ان اشير اليه لقد فحصت الفواتير الخاصة بمحل شارع غورهاوفايا فلم أجد أي خطأ يذكر انما وجدت بأن الاسعار مرتفعه جدا فلماذا يتضايق منك السيد بويكوف اذا ويوجه اليك اللوم على كل حال كوني هانيه يا اميمتي اجل اني لا اشعر بها كلما تصورتك هانيه لكم أود لو أني اقدر بتي بخاطر مني ان اتي إلى لكن لأني لا أقدر يا أميمتي ولأني أشعر بواجع كبير جهة الكيلة أعود مرة ثانية إلى مسألة التراسل التي تقدر راحتي من سيتكلف ليوصل برقياتنا لبعضنا البعض من الآن فصاعدني يا أميمتي لقد كنت طيبة جدا مع في دورا يا عزيزتي لقد أحسنت صنعا نعم أحسنت صنعا إنه الإحسان عظيم وعمل جليل من أعمال الخير والبر التي سيجازيك الله عنها إن أعمال البر والإحسان لا يضيع لها أجر كما أن صناع الفضيلة ستجازيها العدالة الإلهية بأجر غير منقطع سواء في عاجل الأيام أم أجيرها وميمتي هناك الكثير من المواضيع التي أريد التكلم فيها إليك وقد أستطيع الكتابة اليك عنها في كل ساعة ودقيقة ودائما لا يزال لدي كتابك الذي يحمل عنوان حكايات بيبليكين لكما أتمنى أن تتركي معي يا أميمتي ليس لأن لي إرادة كبيرة في قراءته ولكن لأن فصل الشتاء على الأبواب ولسوف تكون الليالي طويلة وقد أصاب بالسام وربما سأكون بائسا لذلك أرغب في تسليتي بقراءته لقد خططت يا عزيزتي أن أترك حجرة الحالية وأن أستقر في حجرتك القديمة التي سأأجرها من فيدورا لن يفصلين عن هذه المرأة الشجاعة أي شيء أبدا منذ الآن فصاعدا لقد زرت الشقة التي تركتها أمس كل شيء بقي في مكانه ولاحظت أنك لففتي إحدى رسائلي بخيط كما في درج من أدراج المندضة على بعض الوثائق التي كتب على احداها هذه الجملة السيد ماكار أليكزي فيتش أنا على أهبت ولا شيء بعدها بدي هي أن شخصا ما لم يدعك تكملين في المحل الأشد أهمية في المكتوب وفي زاوية أخرى من الحجرة رأيت وراء الستارة في راشك الصغير آه يا عزيزتي الوداع الآن إلى اللقاء وأناشدك الله أن تردي على هذه الرسالة بكلمة منك وأن لا تجعليني انتظر ماكار الثلاثين من سبتمبر عزيزي الغالي جدا ماكار انتهى الأمر وتحدد المصير مصيري لا أعرف ما ستقول إليه الظروف لكني أخضع بمشيئة الرب سنغادر غدا للمرة النهائية أقول لك هنا الوداع يا صاحب العزيز يا من بقي يحس يحسن إلي يا أيها الصاحب الذي لا تقدر محبته بأي ثمن لا تحسن بسببي بعد الرحيل وعيش سعيداً فقط تذكرني ولتحط بك الرعاية الإلهية سأفكر فيك كثيرا كثيرا جدا وسأذكرك في دعائي ها قد انتهت مرحلة من مراحل عمري لا أحمل معي الكثير من الذكريات الرائعة التي من شأنها أن تعزيني في حياة الأخرى وستكون ذكراك وكل ما عملته لي أثمن وأعذب ذكرى في حياة الحديثة ولن تزيد ذكراك في بؤب القلب إلا اتساعا ورسوخا أنت صديق الوحيد والإنسان الذي أحبني هنا لقد بقي يسعدك ويملأ قلبك بالسرور مجرد ابتسامة واحدة مني وسطر واحد مما أخطه ولقد حان الوقت الآن الذي أصبح من اللازم عليك فيه ان تتعود على رحيلي فما الذي ستصنعه بعد الآن بحياتك المتبقية للوحدة من سيعتني بك يا صاحب الغالي والوحيد أترك لك كتابي والمنظمة التي كنت استخدمها للخياطة والتطريز المكتوب الذي بدأته ولم أنهها لسوف يكون باستطاعتك أن تنهيها في قرار ذاتك بإضافة جميع ما تريد قراءته إن جميع رسائلك قد بقيت في حجرة في دورا بالد متعب. ألا أن السيد بويكوف لا يردني اليوم أن أذهب إلى أي مكان سأكتب إليك يا صديقي وهذا قسم مني إلى أن الله وحده هو الذي يعلم ما بإمكانه أن يصير وإلى هذا الحد أقول لك إلى اللقاء يا صديقي الوداع وإلى الأبد آه ما أشد الآن إرادتي الآن في تقبيلك الوداع يا صاحبي الوداع عاش تعيدا واعتني بنفسك كثيرا سأدعو لك في صلواتي دائما وأبدا ولكن أنا بائسه جدا في هذه اللحظه ما أشد هذا الثخل الذي يضغط على روحي ان السيد بويكوف ينادي علي صديقتك الأبدية التي تكن لك كل المحبه والعطف الدائمين النهايه موقع راجوشو www.rajoshow.com